من الاداب المتعلقه به العالم في في درسه يعني بالاداب المتعلقه به بالدرس باعتباري العالم في ذاته وكذلك ما يتعلق به بذات الدرس وقفنا عند الادب الرابع بعد ان بينا من الادب الثالث أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر افاضلهم بالعلم والصن والصلاح والشرف يرفعهم اي في مجلسه على حسب <تصفيق> على حسب تقديمهم بالامامه ويتلطف بهم الباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقه الوجه ومزيد الاحترام أي يستعمل معهم مكارم الأخلاق على ما سبق بيانه ثم قال ولا يكره القيام لاكابر اهل الإسلام على سبيل الاكرام عرفنا ان هذا مذهب الجمهور ثم فرق بين تلقي أو بين القيام له والقيام إليه قالوا قد ورد اكرام العلماء واكرام طلبه العلم في نصوص كثيره وكلما ورد في ثناء على العلم وعلى مدحه فهو كذلك ثناء ومدح ل لأهل العلم عنيد يدخل فيه كل من تلبس به العلم لو كان طالب علم ثم قال بيان ادب فيما يتعلق به بالالتفات الى حاضرين قالوا يلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة فان لم تكن حاجه حنين لله الا هكذا قيده المصنف رحمه الله تعالى قال ويخص من يكلمه او يساله او يبحث معه على الوجه عند ذلك أي عند المساله المعينه بمزيد التفات إليه واقبال عليه وان كان صغيرا أو وضيعا حقيرا فإن ترك ذلك من افعال المتجبرين والمتكبرين اي المنافي للتواضع للخلق وللحق هذه جمله ذكرها تحت النوع الثالث ثم قال الرابع أي من الاداب المتعلقه به درسي العالم او العالم في درسه أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العاده وكذا بالواو وكما هو العاده فان كان ذلك من مدرسه شُرط فيها ذلك اتبع الشرط يعني من الاداب متعلق به العالم في الدرس أن يفتتح درسه بماذا بقراءة شيء من كتاب الله تعالى سواء كان منه هو أو من من الطلبه ولعل ما ذكره المصنف رحمه الله تعميما لما ذكروه يعني اهل الحديث من اداب مجلس الاملاء والسملاء ومعلوم ثم فرق بين الاملاء وبين التدريس كما مر في ما يتعلق بالامام مالك رحمه الله تعالى انه كان يفرق بين ما اذا اراد السائل حديثا ويرويه له على حسب ما سبق بيانه فيما يتعلق بلباسي وتنظفي والوضوء والطهارة وفيما وفيما اذا اراد المسائل فإذا اراد المسائل حينئذ خرج إليهم كما هو واذا اراد الحديث هنا ثم فرق بين بين النوعين والعلل كذلك فيما يتعلق بالاملاء يجلس المحدث يملي الحديث والمستمل المراد به الذي يسمع غيره كان بالسابق قد لا يصل كلام أو صوت المحدث لا إلى الناس عموما فيتخذ من يبلغ صوته قال علما ذكره المصنف هنا تعميم لما ذكروه من آداب مجلس الإملاء والاستملاء قال السخاوي والاحسن اي اهل الحديث ممن تصد للاملاء البدء في مجالسهم بقراءه قارئ هو المستملي كما للخطيب وابن السمعان أو المملي كما للرافع أو غيرهما يعني ثم خلاف هل الذي يقرا هذه تلاوه هو المملي أو المستملي قال تلا شيئا من القرآن والاختلاف في التعيين لا ينافي اجتماعهم على القراء يعني اجمعوا على القراءه لكن اختلفوا من الذي يقرا وعين الرافعي والخطيب أن يكون المتلو سوره والمصنفون قال ماذا قراءة شيء من كتاب الله وفرق بين ان يكون قراءه سوره وبين ان يكون قراءه شيء لان شيء يشمل الصوره وزياده ما دونها بل الايه واما قراءه سوره يريد يكون المستحب عندهم هو أن تقرا سوره كامله قال واختار وعين الرافعي والخطيب ان يكون المتلو سوره زيد الرافعي خفيفه يعني لا يقرا بالبقرة وآل عمران ونحوها انما تكون خفيفه سوره العاصف الفتح ونحو ذلك قال ويخفيها في نفسه كانه لكونه اقرب إلى الى الاخلاص واختار شيخنا كما قال السخاوي يعني ابن حجر واختار شيخنا تبعا لشيخه الحافظ العراقي سوره الاعلى لذلك وكانه من اجل قوله فيها سنقرئك فلا تنسى من فذكر وقوله صعب ابراهيم وموسى هذا كله يحتاج إلى الى دليل تعيين لسيمه فيما يتعلق ب فيما يتعلق ما يكون مستمرا عليه الناظر أو الباحث هذا يحتاج إلى الى الدليل لو فعلت تاره نظر تارات قد يقال أن جملة ما ذكره العلم لا باس بالأخذ به أما الملازمه هذا شيء آخر قد يفضي الى وقوع فيه في البدعه لكن لانه بدع هؤلاء انما اجتهدوا وظنوا انه مما هو مشروع فمن لم يثبت عنده مثل هذه المسائل من جهه طريق شرعي واضح بين هن اذا لا يمسك بها البته لا على المرة ولا على المرته الا ما اثر عن بعض الصحابه على جهه العموم ان صح ذلك فقد ذكر ابن القيم وغيره انهم اذا كانوا انهم كانوا اذا اجتمعوا لم يقوموا حتى يقراوا سوره من من القران لكن ليس على هذا التفصيل الذي يذكره بعض اهل الحديث قالوا الاصل في قراءه الصوره ما الخطيب وغيره من حديث ابي نضره قال كان الصحابه اذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقراوا سوره لكن قروا سوره يحتمل ماذا أنه في اول المجلس ويحتمل انهم في اثناء المجلس يحتمل في خاتمة المجلس وتعيينه يحتاج إلى الى تعيين يعني الى نص واضح بين بل اخرجه ابن عييم في رياضه المتعلمين من حديث ابي نظره عن ابي سعيد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدوا يتحدثون في الفقه يأمرون أن يقرا رجل ان يقرا رجل سوره قال السيوطي رحمه الله تعالى بالتدريب ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم زاد ان يكون القاري حسن الصوت وشيئا يعني لم يقيد ب بصوره ونحوها قال فقد روى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقراوا سوره قرؤوا سوره يحتمل ان السوره هذه هي التي تذاكروها يعني بحثا فيما يتعلق به بمعانيها قال ابن القيم وكان الصحابه إذا اجتمعوا فيهم ابو موسى اشعري رضي الله تعالى عنه يقولون يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرؤ وهم يستمعون وهذا الاثر بهذه الصيغه لا يكون فيه دليل لا يكون فيه دليل على ما ذكر من من اصل مسانه على كل من صح عنده هذه الاثار عن الصحابه يريد يفعله على الوجه الذي نقل عن الصحابه باطلاقا دون أن ان يقيد وذكر المصنف رحم الله تعالى عله ذلك وقال تبركا وتيمنا وكما هو العاده يعني ذكر علتين سببين والتبرك والتيمن كما هو معروف والعادة أي العرف عند العلماء ايناذن كما ذكرنا سابقا ان الاداب التي يذكرها العلم في هذا المقام من ما هو ماخوذ من الشرع ومن ما هو ماخوذ من من العرف لكن مثل هذه تقيدات متعلقه بتلاوه آيات أو بذكر معين هذا لا يكفي فيه العرف لا يكفي فيه العرف لماذا لأن هذه تتعلق بالاذكار والاذكار اذا جاءت مطلقه ومنها ما يتعلق بتلاوه القران جاء مطلقا فيه في الاعم حين تقييده بصيغه معينه على وجه خاص وقراءه خاصه هذا يحتاج إلى دليل خاص فاذا لم يكن حينئذ نرجع الى الاصل وهو الاطلاق وقد عرفنا فيما سبق ان من ضوابط البدعه تقييد المطلق أو تخصيص العام ياتي العام ويخصص بجهه معينه قل هذا من ضوابط البدعه وكذلك إذا جاء المطلق فتقيد حينئذ نكون من من البدعه ولو التزم شخص ما أن يقرا كل يوم سوره معينه اختارها كذا قال سوره الاخلاص واختار لها وقتا معينا يقراها بالساعه التاسعة صباحا كل يوم وقل هذا ماذا يعتبر بدعه كيف بدعه هذا قران قلنا لا بد من التعبد على الوجه الذي تعبد به نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده لان التعبد ليس مطلقا يصلي كيفما شاء وفي أي وقت شاء إلا ما اذن به الشرع فلو خصص وقتا معينا لصلاه أو ذكر أو تسبيح معين ولم يرد به الشرع كاذكار الصباح والمساء أو عدد معين كما جاء الاطلاق في التسبيح والتهليل والتكبيل فاختار أن يجعل مئتين في وقت معين يقول هذا التخصيص العدد المعين بدعه لأن النصوص اعتبر ماذا مطلقه فتقييد المطلق نوع من انواع البدع قد يقال بانه في أول مرة يفعلها يقال بانه خالف السنه يعني أول يوم مثلا حدد مرة مره يقرؤون التخلاص قلنا ماذا خالفت السنة من اين جئت بي هذا التخصيص فإذا اتى به ثاني مره ثالث مره حينئذ يقول هذا قد اعتقد لأن التكرار علامة ومعلومنا ان الشرع يعتبر القرائن الدال على ما في النفس صحيح ولا لا هي معتبره في باب الإيمان بل تلازم وكذلك في باب الكفر بل تلازم حينئذ في مثل هذه المواضع نقول ماذا نقول قد يعتقد ما الذي دل على ذلك كونه قد التزم هذا الذكر وكون هذا الذكر اعتبر تقييدا لمطلق حينئذ نصبه بكونه بدعه اذا كل ذكر جاء الشرع بإطلاقه بمعنى أنه لم يقيده في زمن معين أو بعدد معين فالعصر ان يبقى على اطلاقه فإذا خصصه بعدد معين أو زمان معين فهو البدعه واذا جاء مقيدا فإذا أطلقه حينئذ نقول ماذا بدعه جاء مثلا الذكر بعد الصلاه ثلاث 33 والتسبيح الى اخره جعلها خمسين قال سبح خمسين وهلل الخمسين واكبر الى اخره واقرء ايه الكرسي اربع مرات واقرء الاخلاص والمعوذتين خمس 5 5 ها نقول ماذا هذا يعتبر بدعه يعتبر بدعه لماذا لانه قيده ووافق الشرع في التقييد بكونه بعد الصلاة لكنه قد خالف فيه في التحديد عايز العدن اذا القاعده هنا في باب الاذكار في باب التعبد ما اطلقه الشرع لا نقيده فاذا قيدناه فهو البدعه بعينها ويصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ما <تصفيق> ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه هذا إذا اطلق فلا نقيد واذا عمم فلا فلا نخو والعكس اذا قيد فلا نطلقه وكذلك واذا خاص فلا نعم فتعميم الخاص من علامات البدعه واطلاق المقيد من علامات البدع والعكس كذلك هذا الضابط الذي ينبغي العنايه به هنا فيما يتعلق مثل هذه نقول القرآن القران لا شك أنها من الاذكار اولى تلاوه القرآن فتبر من الذكر بل من أعظم الذكر وجاءت النصوص مطلقه جاءت مقيدة فيما يتعلق بالصلاه يقرا الفاتحه ثم يقرا سوره الى اخره او جاء تعيين بعض الصور كمثلا السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعه أو قرى الطور او نحو ذلك في المغرب ايندي نقول هذه التعيينات جاء بها الشرنو فاذا غير وبدل في التعيين بان جعل مثلا التزم يوم الخميس السجدوه والإنسان ويعلم وقيد ذلك نحكم عليه بماذا بالبدعه من احدث في امر هذا ما ليس منه قال النبي صلى الله عليه وسلم حدد لكن حدد متى في وقت معين فإذا نقل هذا التحديد الى وقت آخر لم يدل عليه النص نقول هذا هو عين البدعه لكن لو كان مرة واحدة وكان نسيانا لا نحكم عليه بما اد البدعه وإنما يكون خلاف السنة واما إذا لازم ذلك واجعله طريقه حينئذ نقول هذا يدل على أن ثم اعتقادا قد صاحب هذا الذكر اذا هذا القاعده انتبهوا لها هنا فيما يتعلق بتلاوه القران هو من الذكر فجاءت النصوص مطلقه فتقييده بصيغه معينه ولو كان في اول درس أو في خاتمه درس يحتاج إلى دليل خاص فترك هذه الأمور يعتبر من الامور من صح عنده اثر الصحابه حينئذ كانوا إذا تذاكروا لا يختصوا بماذا بدرس معين ثم جاء انهم قرؤوا سوره او شيئا من القرآن فتحديده بنمط معين أو كيفية معينه يحتاج الى الى دليل فما جاء مطلقا يبقى على على اطلاقه رحمه الله تعالى قال تبركا وتيمنا وكما هو العادة يعني جمع بين أمرين تبرك بي بالقران ولا شك أن ذكر الله عز وجل يعتبر من اسباب البركه يعني ما يعود نفعه على المسلم يعود نفعه على على المسلم بركه بمعنى انه يستفاد منه خيرا وهو كثير الخير فيذكر الله تعالى فينشرح صدره وكذلك يثاب عليه ولكله أثر في في دينه وعلى أهله وزوجه ويحفظ من الشيطان ويحفظ من جلساء السوء نحو ذلك اذا له اثار له بركات على على ما كذلك يتعلق بالاخره وأما العرف والعادة هذا لا يلتفت اليه في هذا الموضع لأن هذا يتعلق بالذكرين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الدواء والدواء وذكر اسمه جلا وعلا يطرد الشيطان فتحصل البركه اذا ذكر الله تعالى مصدر لي للبركة فتحصل البركه ولا معارض لهم وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعه اذا جعل رحم الله تعالى البركه مصونه بماذا أو مقيدة بذكر الله تعالى فكل ما جاء في ذكره فتم البركه واذا انتفى الله لا بركه فان الرب جل وعلا هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه وكل ما نسب اليه مبارك كل ما نسب اليه جل وعلا فهو مبارك فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مباركا اجعلني مباركا اينما كنت قالوا معلما للخير وبيته الحرام مبارك وكنانته من ارضه وهي الشام أرض ارض البركه وصفها بالبركه في ست ايات من كتابه فلا مبارك إلا هو وحده يعني لا يتبرك العبد الا بالله عز وجل بالله عز وجل وما جعله سببا بارجا علا سواء كان ما يتعلق بالزمان كرمضان ونحوه او يتعلق به بالمكان كبيتي فلا مبارك الا هو وحده ولا مبارك إلا ما نسب اليه اعني الى اولهيتي ومحبته ورضاه والا فالكون كله منسوب الى ربوبيته وخلقه وكل ما بعده من نفسه جل وعلا من الاعيان والاقوال والاعمال فلا بركه فيه ولا خير فيه يعني ما كان من المعاصي فلا يقال كل ما نسب اليه اطلاق والا فالكفر الله عز وجل خالقه وابليس الله عز وجل هو الذي خلق والكفار على جهه العموم الله عز وجل هو الذي خلقهم فهل يقال بأن هذا منسوب الى البارجه اللوعاله ان نكون مصدرا للبركه الجواب لا وانما المراد به ما يحبه الله تعالى ويرضاه اما ما يبغضه ويسقطه ولو كان خالقا له منسوبا الى البارجه اللوعاله فليس مصدرا للبركه البت قال فلا بركة فيه ولا خير فيه وكل ما كان منه قريب من ذلك ففيه من البركه على حسب قربه منه وضد البركه اللعنه فارض لعناها الله أو شخص لعنه الله او عمل لعنه الله ابعد شيء من الخير والبركه بركات تدل على ماذا على الخير كذلك هي سبب واللعنه تدل على الطرد عن رحمه الله عز وجل والبعد عنه يعني اذا فما لعنه الله عز وجل من شخص أو عمل أو أرض فلا يكون مصدر للبركه البتة وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركه فيه البتة اذا لا في قول المصنف رحمه الله تعالى في التعليل الا في الحكم أن القراءه إنما تكون لي للبركه هي في تعليل او لا وهدفه تعليل لانه بين انه يقدم على الشروع الى خير تبركا تبركا حال من فعل يقدم ودل ذلك على أن سبب التقديم هو طلب البركه وطلب التيمن هذا مشروع لا شك فيه وبالوسيله الشرعيه كقراءه القرآن لكن الاشكال هنا في ماذا في التخصيص لا في كونه يطلب البركة على جهات العموم قال رحمه الله فان كان ذلك من مدرسه يعني موقوفه على مكانه السابق وطرائقه العلم شروط فيها ذلك اتبع الشرطه يعني إذا اوقف شخص ما مدرسه لمدرس معين ليدرس فيها وشرط عليه أنه يفتتح القران انه يفتتح دروسه بقراءه القران حينئذ تعين عليه كذلك مسلمون على على شروطه على على شروطه وهذا بناء على ماذا على انه سائغ بالشرع اما إذا كان العاصر فيه أنه بدع مثلا ولو اشترط المدرس هذا لا يلتبت اليه لان شرطكم موزون بماذا بالشرع يعني ما وافق الشرع فهو المعتبر وما خالف الشرع فلا يلتبت اليه ولو كان 100 شرط قال فإن كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط وهذا سيذكره كثير المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمدارس وما يتعلق بالشروط المعتبر فيها قد امر الله تعالى بالوفاء على جهه العموم بالعقود والعهود كلها قال تعالى واوفوا بالعهد وقال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ومدح الذين يوفون بعهدهم فقالوا والذين هم لاماناتهم عادهم راعون وقال الموفون بعهدهم اذا عاهدوا وقال إن الله لا يحب الخائد وهذا كثير فيه في القران فاذا اشترط موقف شرطا وكان لا يخالف الشرع حينئذ وجب عليه الوفاء به قد جاء في الصحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خسرة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر فذكر عدم الوفاء بالعهد من صفات المنافقين وفي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثه وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان وبالصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامه بقدر غدرته فيقال هذه غدره فلان ابن فلان وكل شرط في بين مسلمين هنئ وجب الوفاء به بشرط الا يكون هذا الشرط مخالفا لي للشرع لا نقول أنه جاء به الشرع وانما نقول بشرط الا يكون هذا الشرط مخالفا للشرع لماذا لان الشروط قد تستحدث عند الناس بمعنى انها تكون تابعة للاعراف والعرف هذه تكون متجدده ولا يشترط ان يكون الشرط قد أذن به الشرع بخصوصه وانما العله هنا أن يكون الشرط الا يخالف الشرع بمعنى أنه لم ياتي الشرع بابطاله والتنصيص عليه واما ما تعرف عليه الناس ثم اشترط في العقود سواء كان في النكاح أو في البيع او في الاجاره فالاصول فيه ماذا الاصل فيه الاعتبار إذا لم يوفي فهذه النصوص التي سمعتها من آيات واحاديث فهي شامله له بمعنى انه داخل تحت قال ابن قيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين وها هنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله احداهما أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان يعني الشرط الذي خالف الشرع هذا لا شك انه ماذا أنه باطل واذا اشترطه المشتريط في بيع أو إجارة أو نكاح أو نحو ذلك حينئذ كيف نتعامل مع هذا الشرط هذا شرط باطل تبر شرط باطل يعني لا يجوز الوفاء به لا نقول لا يج ولا يذر ظن فبه فان وفى به فهو آثم يعتبر عاصيا لانه خالف الشرع والثانيه ان كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعه بدون الشرط فهو لازم بالشرط لازم انظر بقيم رحمه الله تعالى عين العباره بماذا لم يقل كل شرط جاء به الشرع والا ضيقنا ماذا ضيقنا العقود والعهود وإنما نقول ماذا كل شرط لا يخالف الشرع بمعنى أن الشرع قد اذن للناس بفي ذلك فاذا اشترطوا بنكاح يقول اصل ما ذا المسلمون على على شروطه قال وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرطين فهو لازم بالشرط ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء البت ما ابطله شرع فهو باطل لا يمكن استثناء في زمن دون زمن ولا في حال دون حال ولا عند قاض ولا حاكم ولا غيرهما وما أجازه الشرع حينئذ نقول هذه قاعده كليه حينئذ لا يستثنى منه شيء البت فاذا جاء تفصيل عند الفقهاء وما أكثر التفاصيل في القضيتين فهو مردود بعموم هذه النصوص قال ولا يستثنى من هاتين قضيتين شيء وقد دل عليه كتاب الله وسنه رسوله واتفاق الصحابه جماعه الصحابه ولا تعبى بالنقد بالمسائل المذهبية والأقوال الارائيه فانه لا تهدم قاعده من قواعد الشرعي يعني لو اعترض اتباع مذهب حنيفه او مالك والشافعي واحمد بان ثم ما يخرم من وحال ذلك هذه اراء إنما هي مؤصله على قواعد مذهبية وهذه ليست بشرعية لا تنسب اليه للشرع وانما هي تنسب الى الى المذاهب قد مر معنا المذاهب هذه مذهب شخصي واما مذهب الصلاحيه وكلاهما ليس بالشرع يعني ليس مصدر للتشريع سواء كان المذهب الشخصي يعني الاراء المحفوظه عن مالك مثلا وعن احمد هذا مذهب شخصي قد ينقل بدليله وقد ينقل بدون دليل كلاهما لا بد من وزنه بالشرع يعرض على علل المص... المذهب الاصلاحي هو ما يفهمه اصحاب المذهب ويقعدون له قواعد وهذا هذا اصل عند مالك هذا اصل عند احمد من أين اخذ هذا الاصل بالاستقراء وتتبع قد يصيب قد لا يصيب قد يصيب وقد لا لا يصيب حينئذ ما فرع على هذا الاصل من مسائل كذلك لا يسمى شرعا وانما لابد من عرضه على على الشر اذا المذاهب الاربعه كلها من جهه المذاهب الشخصيه <تصفيق> ومن من جهه المذاهب الاصلاحيه كلاهما لابد من عرضه على على الشرع فإذا جاء ما ينقض هاتين القاعدتين او احد هاتين القاعدتين فهو مردود لماذا لان نصوص الشرع في الاولى وفي الثانية عامه مطلقه انتبه لي مساله دليل عام دليل لا ينقض البتة بمعنى أنه لا يخرج فرض من أفراده البتة اذ كل حكم منصب على لفظ عام حينئذ الحكم يتبع كل فرض فرد قد افلح المؤمنون اذا كل مؤمن فهو مفلح زيد من الناس اولا نثبت وصف الإيمان لهم قد يكون كافا مرتد حينئذ ننفي عنه وصف الفلاح لكن نثبت ماذا وصف الايمان ثبت وصف الايمان حينئذ نقول ماذا الفلاح كائن لهم فلاح ثابته فاقتل المشركين كل مشرك اصر فيه ماذا وجوب القتل وهكذا اذا القواعد الكليه هذه أو اللفظ العام اذا صب عليه حكم في الشرع ان يتبع كل فرد فتتمسك بهذا الاصل فما خرج عنه بمعنى أن ثم فرد من أفراد قاعده أو ايه قد افلح المؤمنون لا يخرج عنه إلا بدليل خاص من الشرع الذي يخصص به وليس وليس فإذا فاذا لم يرد ان بماذا بالدلاله العام ولا يجوز التخصيص الا بشرع ولذلك الصواب خلاف ما عليه الجمهور وهو أن القياس لا يعتبر من المخصصات هل القياس من المخصصات أو لا مساله اصوليه محله خلاف بينه بين بينه العلمي جمهور اهل العلم من اهل الاصول انه ماذا انه يعتبر من المخصصات وهذا غريب والصواب انه لا يعتبر من من المخصصات لماذا لأن القياس وان لم يكن مرادفاً للاجتهاد إلا أنه جزء من الاجتهاد كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد يعتبر قياسا صح ولا كل قياس فهو اجتهاد وليس كل اجتهاد فهو قياس اذا القياس كله اجتهاد هذا الذي نعنيه والاجتهاد معه مع النص حينئذ كيف يتصور بأن القياس إنما يكون حمل فرع على اصل وحكم الفرع مجهول ثم نقول القاعدة الكلية أو اللفظ العام الذي سلط عليه حكم الشرع يتبع كل فرد فرد فإذا اخرجنا فردا من مدلول هذا اللفظ العام ادعينا بالقياس أنه مجهول الحكم ثم عندنا القاعدة أن اللفظ العام الحكم المنصب عليه يتبع كل فرد فرد, فرد اذا هو معلوم الحكم أو مجهول في الاصلي نقول هو معلوم الحكم فعينئذ القياس لا يتصور إلا إذا نفينا عن الحكم هذا يكون ماذا يكون مصادمة للنص وليس بصوابنا ان نقول ماذا أنه يخرج بي بالقياس اذا القياس الصواب انه لا يعتبر من من المخصصات إذا ابطلنا هذا حينئذ ماذا بقي لا يتصور ان ياتي استثناء الا بدليل واضح بين إما آية وإما واما حديث اما آية وإما اما حديث وان وجد اجماع حينئذ يكون مسنده النص اما كتابا وإما اما سنه اذا لا يمكن لهاتين القاعدتين ان يستثنى منهما فرض أو تبطل بتبادل الاراء المذهبية التي يعتني بها أصحابها بالأشخاص لأن الأشخاص مهما علت مرتبة في الدين لا يعتبرون ماذا مصدر من مصادر التشريع بل لابد من عرض ارائهم على الكتاب والسنه قال ولا تعب بالنقض بالمسائل المذهبية والاقوال الارائيه فإن لا تهدم قاعده من قواعد هذا عام يعني بنقيم رحمه الله تعالى قاعده, قاعدة فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين يعني النذر ما صورته يكون الامر في سعه اعتكاف او صلاه ركعتين او صيام يوم نفلا حينئذ انت قبل النذر يجوز لك الفعل ويجوز لك الترك لو نذرته صار لازمة كذلك الشرط قبل أن توافق عليه في العقود في النكاح وفي غيره امثل بالنكاح في النكاح وفي غيره نقول الشرط هنا قبل العقد انت مخير توافق او لا لكن إذا دخل العقد وافقت صار صار كالنذري لا فرق بين الشروط المعتبره التي ادخلت في العقود وقبل العقد انت مخير بين الفعل والترك بين العقود التي اشترط فيها شرط وهذا الشرط قبل العقد انت مخير بين الفعل والترك لا فرق بين هذه الحاله وبين النذر قبل النذر انت مخير بين الفعل والترك وأما إذا نذرت صار صار متعينا يقول المقيم رحمه الله تعالى فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين فكل طاعه جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر كل طاعه جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط إذا لا فرق بين النذر وبين الشرط الذي لا يخالف الشرع فمقاطع الحقوق عند الشروط واذا كان من علامات النفاق اخلاف الوعد وليس بمشروط فكيف الوعد المؤكد بالشرط هذا فهم جيد من قيم رحمه تعالى الوعد الذي لا يكون شرطا لا يكون مؤكدا اخلافه من علامات النفاق فكيف وانت تدخل شرطا في عقد والله عز وجل امر بالوفاء بالعقود هذا يكون من باب أولى أنه من علامات النفاق قال واذا كان من علامات النفاق اخلاف الوعد وليس بمشروط يعني اخلاف الوعد عام قد يكون داخلا في شرط وقد لا يكون اخلافه مطلقا هذا يعتبر مذموما يعتبر من صفات المنافقين فإذا ادخل ذلك في ما يتعلق بالشروط المعتبره بين الناس بعقودهم وعهودهم كان من باب أولى وأحرى بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانه والغدر وبالله التوفيق اذا قال مصنف رحمه تعالى فان كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط اذا هذا ليس بالأمر الهين انه اذا اشترط الموقف شيئا من الشروط التي لا تخالف الشرع حينئذ وجب الوفاء به فإذا كان ذلك سائغا عند المعلم يجب حينئذ أن يقرا في أول الدرس قراءة والا صار ماذا والا صار اثما صار آثماً لماذا لانه وجب عليه الوفاء بالعهد وهذا كذلك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعدا بينه ان يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءه شيء من كتاب الله تعالى ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وترضى عن ائمه المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالديهم أجمعين وان واقف بمكانه كان في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده هذا كذلك جملة من الأمور التي استحسنها اهل العلم ان تفعل او ان توجد في اوائل أو ختم الدروس وهذا كسابقي يحتاج الى الى نص واضح بين أما الافتتاح بالبسمله والحمدله فهذه لها في الجمل نصوص تدل عليها فيما يتعلق باحاديث من كان في بعض شيء من الضعف وكذلك فيما يتعلق مصحى النبي صلى الله عليه وسلم انه في سائر خطبه كان يفتتح بالحمدله او انه اذا كتب افتتح بالبسمله فبالجمله هو ثابت لكن ما عدا ذلك من الاستعاذة ونحوها وهذا يحتاج الى دليل خاص يدعو عقيب القراء عقيب بها هكذا لغة قليلة ما مر معنا واجرات على الالسن عند اهل العلم والكثير تركها اي عقبه اي عقبه وهذا ما سبق اشاره اليه قال فيما سبق كلام السيوطي ويفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله تعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال دعاء يليق فاجمل لم يفصل كما فصل المصنفون رحمه الله تعالى لكن هو المعهود عندهم قال ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومعلوم لنا الاستعاذة إنما تكون عند قراءه القران فحسب ولم يرد ان الاستعاذة تكون عند قراءه الحديث أو أنه اذا افتتح خطبه يفتتح به الاستعاده أو نحو ذلك فالقول بأنها تشرع هنا هذا لا وجه له البت والله اعلم لان خاصه بي بقراءه القران الا اذا قصد بها ماذا الدعاء قصد بها الدعاء حينئذ صحة لا من جهه كونه الاستعاده وانما من جهه كونه دعاء لكن ليس بظاهر بي كلام المصنفون انه يعني به الدعاء لانه قال يدعو ثم قال السعيد اذا العاطف اقتضى ماذا؟ المغايره ثم اتى بلفظ ثم الدال على ماذا؟ على التراخي دال على على التراخي اذا ظاهر صنيع أن إنما هي ذكر وليس الدعاء واذا كان كذلك فحنذا نقول لا يشرع صواب انه لا يشرع إن الاستعاذة انما تكون عند قراءه القرآن اذا هذا الادب مخالف للشريعه وقوله يسمى الله تعالى ويحمده كما ذكرنا انا ثم حديث ذكرها العلم فيه في هذا المقام بعض يحسنها وبعض يضعفها وبعضهم يجعل لها حكم المنكر ولكن يعمل بها في في بضائع الاعمال قال النووي إنما بدأ بالحمد لله لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذبال بال لا يبدا بالحمد لله فهو اقطع حديث مشهور وبعض يحسن هذا الحديث وبعضه يضعفه وكلاهما المحسن والمضعف قد يعمل به المحسن واضح وامم المضعف فهذا يجعل من قبيل فضائل الاعمال يريد ولو كان ضعيفا عندهم وهذا عليه كثير من العلم الحديث الضعيف أنه يعمل به فيماذا في فضائل الاعمال وهنا كذلك يعتبر من من الفضائل لانه لا يتعلق به باصل الحمد في الجملة جاء به الشرع وكم من ايه افتتحت ب بالحمد اذا هو في الجمله مما جاء به الشرع لكن تخصيص هذا الموضع المعين كل أمن الذبال يعني ذي شان نهتم به شرعا هذا جاء التخصيص به بهذا الحديث او ضعيف ولا ولا يؤثر السابق كما ذكرنا مرارا الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا فهو أقطع في روايه بحمد الله وفي روايه بالحمد فهو اقطع في روايه اجدم وفي روايه لا يبدأ فيه بذكر الله فهو عام بحمد الله هذا خاص بالحمد بذكر الله هذا عام فشملت ماذا البسمله وغيرها وفي روايه ببسم الله الرحمن الرحيم قال النووي روين كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعا من صاحبه الشيخ ابي محمد عبد الرحمن بن سالم الانباري عنه وروينا فيه وروينا روينا فيه ايضا من روايه كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه والمشهور روايه ابي هريره وهذا الحديث حسن حسنه النووي وغيره كمن الصلاح رواه ابو داود وابن ماجه في السنن ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليله وروايا موصولا ومرسلا وروايه الموصول اسنادها جيد عنده ومعنى اقطع قليل البركه قليل البركه فهو أقطع يعني شبه بماذا بالشيء المقطوع قليل البركة قال وان تم حسا إلا أنه لا يتم معنى من جهه المعنى لا لا يتم وكذلك اجزم بالجيم والذال المعجمه ويقال منه جزم بكسر الذال يجزم بفتحها والله اعلم وقال رحمه الله تعالى قوله صلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الانبياء والمرسلين هذا الذي فعله من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد له وعاده العلماء رضي الله تعالى عنهم هكذا قال وروين باسنادنا الصحيح المشوم رساله الشافعين عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال لا اذكروا الا ذكرت حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عنيد العامل بماذا بما دلت عليه هذه الايه هكذا قال رحمه الله تعالى قال لا أذكر إلا ذكرت اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمد رسول الله يعني جمع بين شهادتين في الدخول في الإسلام في الصلاه في الاذان ونحو ذلك كذلك في الخطبه وروينا هذا التفصيل مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين قالوا اذا مشروعية هذه الأمر الامر البسمله والحمدله هذه في الجمله ثابته في الشرع يعني استعماله على جهه التقرب الى الله عز وجل في افتتاحي الدروس ونحويه والكلمات حينئذ لا باس به شرعا وأما ما يتعلق بالدعاء فهذا يحتاج الى نص الخاص واما ما يتعلق بالاستعاده فيحتاج إلى الى نص خاص الدعاء هذا فيه كلام لكثير من العلم انهم يرون أن الدعاء مستحب مطلقا لكن نحن في مقام التخصيص لسنا في مقام ماذا الاطلاق كونه يستحب للانسان ان يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين هذا في كل وقت في الاسحار وفي سجوده وفي دبر الصلاه الى اخره لكن تخصيصه بهيئه معينه أو في وصف معين يحتاج إلى نص خاص ولذلك نحن نرى ان كذلك الخطيب لا يدعو لم يثبت نص واضح بين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ماذا في ختم الخطبة انما في بعض الاشارات يحتمل انه يكون فيه في الاستسقاء نحوي الاستسقاء ثابت او اذا ردني السقي لا اشكال فيه اما بعد ذلك فالاصل فيه التوقف لان الخطبه كالصلاه بمعنى أن طابع التعبد فيه الصلاه وان كانت الصلاه محض التعبد واما الخطبه فهذه من حيث الالفاظ ومن حيث المواضيع لا تخرج عن عن الشر لكن تعيين وباشخاصه لا يشترى يكون من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخطب الخطيب من اول خطبه الى اخرها لابد ان يكون نقى عن النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا بل تختلف المواضيع وتختلف الكلمات الى اخره لكن ما يزيد على الخطبه من اداء يحتدل لماذا يحتاج الى نص واضح بين فاذا كان لم يقل النبي صلى الله عليه كان يدعو في خاتمه الخطبه حينئذ الاصر ماذا الاصر التوقف والاصر هو المنع هذا الاصر فيستصحح حتى ماذا حتى يثبت دليل واضح عند المره انه يدعو حينئذ لا باس به قد يقول قائل الدعاء مستحب مطلقا قلنا هذا تخصيص نحن بحثنا في التخصيص لا في الاطلاق الاطلاق ممكن أن ان الخطيب بدل من أن يدعو ويحتاجل دليل حينئذ يدعو فيماذا في سجوده جاءت النصوص مطلقه كذلك فيدعو بما شاء وقبل السلام كذلك يدعو بما بما شاء اما تخصيص خاتمه الخطبه فيحتاجل الى ذلك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع باصحابه في المسجد وهذا يعتبر كالدرس يعتبر كالكلمه يعتبر الى أو او هل نقل أنه كان يختم جلساته عليه الصلاه والسلام بماذا بالدعاء ما ثبت عنده حينئذ لا باسب به ما لم يثبت يبقى على الاصل وهو المنع وهو الفرق بين الادله العامه كما ذكرنا سابقا وبين الادله الخاصه حينئذ ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى منهم ما دل عليه الدليل في الجملة كالبسمله والحمد والصلاه ومنه ما يحتاج إلى دليل خاص كالدعاء وكذلك ما يتعلق ب الاستعاذ قال النبي رحمه الله تعالى قال ويتحرى الابلغ فيه يعني من الفاظ الحمد والصلاه والعوله أنه جاء به به الشرع وقد ذكر المصنف في الروضه النووي عن المتولي او غيره عن المتولي وجماعه من الخراسانيين أن أبلغ الفاظ الحمد الحمد لله حمدا واف نعمته ويكافئ مزيده وقال ليس لذلك دليل معتمد يعني تخصيص ها صيغه معينه نقول هذا إذا اعتقد فيها القربه وانها افضل يحتاج إلى الى دليل يحتاج الى الى قال البقيني بل يعني ابلغ الحمد لله رب العالمين وهذا اقرب لماذا لانه مفتتح به كتاب الله عز وجل لو قال ابلغ حمد الحمد لله رب العالمين لو كان ثم أبلغ لبدا به البارج لو على كتابهم وهذا اقرب من كلامي ما سبق لانه فاتحة الكتاب واخر دعوه اهل الجنه فلا ينبغي الجمع بينهم لا لا ينبغي الجمع بينهم انما ينظر لما ما ثبت به بالدليل ونقل في الروضه عن إبراهيم المروزي أن أبلغ الفاظ الصلاه اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم قال والصواب الذي ينبغي أن يلزَم به أن أبلغها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وهو كذلك يعني ما جاء في النص لماذا نعدل عنه لا بد من ماذا لا بد من اعتماد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بين النبي صلى الله عليه وسلم المسائل كيف نصلي فعلمه اذا أفضل الصلاه هو ما جاءه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حيث قال كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وهذه على اختلاف في بعض الروايات الاول التزم واحدا منها او زاد احيانا لا باس به المهم انه انما جاء تفسيره في الشرع فهو مقدم سواء رجح ذاك او غيره قال وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى مستملي عليه وسلم غير كذلك قال الخطيب ويرفع بها صوته يعني إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الصوت هذا يحتاج الى هائل دليل الى دليل هذا يحتاج الى دليل قال الخطيب ويرفع بها صوته واذا ذكر صحابيا رضي الله رضى عليه يعني قال رضي الله عنهم فان كان ابن صحابي قال رضي الله عنهما وكذا يترحم على الائمه اضرب الخطيب ان الربيع ابن سليمان قال له القاري يوما حدثكم الشافعي ولم يقل رضي الله عنه فقال الربيع ولا حرف حتى يقال رضي الله عنه هذا دليل او لا <تصفيق> هذا ليس بدليل ليس بي بدليل لكن العلم جروا على تعظيم الاوائل اسيما الكبار اذا بدأ منهم شيء حينئذ التزموه على كل هذا لا يعتبر دليلا وانما من احسان قد تدخل في ماذا في جمله ما يحسن به العبد الى الى غيره ولا شك أن الشافعي كغيره من الام الذين صنفه العلم ولا كلام اين اذا المناحصه عليك فإذا كان كذلك هل جزاء الاحسان إلا الا الاحسان تحسن من هذا القبيل أما ان يكون هذا دليلا هذا لا يعتبر دليلا البتة. قال ويترضع عن ائمة المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه وللحاضرين والدهم اجمعين والواقف مكانه إن كان في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وكذلك يعني لا, لا يشكر الله من لا يشكر الناس كذلك اذا اذا هذا احسن فبنى مدرسه وجعل عليه اوقاف للطلاب وللمعلمين اذا هذا صنيع حسن فيشكر عليه ويدعى له لكن لا نلتزم صيغه معينه أو وقتا معين وانما يكون داخلا في عموم الاحسان وفي عموم الدعاء قال رحمه الله تعالى ثم تعرض استطرادا فيما يتعلق بكيفية الدعاء هل يبدا بنفسه ثم لغيره أو يبدا بغيره ثم بنفسه هذه محل نزاع عند كثير من المتاخرين وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين كانه يشير الى ان الذي قدمه ماذا يدعو قال يدعو عقيب القراءه لنفسه وللحاضرين اذا يقدم نفسه اولا ثم بعد ذلك يثني به غيره لان الدعاء يعتبر من القرب كذلك ولا اثاره في القرب بل يثاب يعتبر مكروها في بالاصري حينئذ ادعوا لنفسي اولا ثم ادعو لغيري قرب رب اغفر لي ها لا قرب رب اغفر لي ولي لأن قدمت غيري على على نفسي في الدعاء وهذا الذي عناه رحمه الله وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسي بالدعاء عن الحاضرين تادبا وتواضعا يعني ليس من قبيل السنه ليس ثابتا عنده كان ثم خلاف بين فيه ثبوت ذلك وهذا كما صنعه ابن الصلاح في المقدمه واعترض عليه بكلامه كثير كما هو المشهور ولم يسمي المصنف هنا هذا البعض قال وكان بعضهم فابهم ثم لم يذكر له دليلا شرعيا بل ذكر ما يدل على أنه من قبيل الاستحسان لقوله تعدبا وتواضعا وان كان في المسألة دليل قد استدل به من قدم أو او اخر قال الزركة من نكت شرح المقدمة أو تعليق نكت على مقدمه الصلاح قال ابن الصلاح اعلم علمك الله واياي هذه احدثت مشكله عند من شرح المقدمه اعلم علمك الله وايايا اذا قدم ماذا قدم المخاطب أو الطالب ما قال علمني الله واياك وانما قال علمك الله وايايا حينئذ اثر الدعاء لك قبل أن يدعو لنفسه فثم من وافق وثم من, من اعترض عليه وهذا اول مساله اعترض على ابن الصلاح في المقدمة قال قيل كان ينبغي ان يعكس هكذا قال الذكر قيل كان ينبغي أن يعكس فان السنة في البدايه بالدعاء بنفسه كما قال تعالى حكايه عن نوح وابراهيم عليهما السلام رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي اذا قدم ماذا دعاء لنفسه ثم لوالديه وشرع من قبلنا شرع لنا شرع من قبلنا ولم يقول رب اغفر لي لوالدي واياي مع عظم حق الوالدين صحيح ولا فقال رب اغفر لي لي ولوالدي وشرع من قبلنا شرع لنا قال وفي جامع الترمذي عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر احدا فدعا له بدا بنفسه بدا بي بنفسه قال الترمذي حديث حسن صحيح هكذا في فنوكا كان في المطبوع هذا حديث حسن غريب صحيح قال الزركشي قلت يحتمل أن يكون الآية والحديث محمولين على ما اذا كان المدعو به واحد اراد ان ماذا طرائق العلم فيما يتعلق بالشروح تنتبه لهم في في الشروحات احسان الظن بالعالم لا يلزم منه ان نرجع الى النصوص فنفصن احسان الظن بالعالم وهذه فتنه يقع فيها كثير حتى من المعاصرين احسان الظن بالعالم لا يلزم منه ان نرجع الى النصوص فنفصل او نعارض أو نبطل وانما يكون ثم فرق بين اخذ الحكم الشرعي بين فعل او قول عالم وبين النص نحن نبحث في الشرعيات نبحث لماذا في, في افعال العلماء واقوالهم أو في الكتاب والسنه او نقول كتاب والسنه حينئذ نكون ما كانت النتيجة من الكتاب والسنه بحثنا في الكتاب السنة حاكما على العالم لو نظرنا بهذه الطريقه لو وجدنا ان العالم قوله وفعله يعرض على الكتاب السنة لكن لو بلي الإنسان بفتنة العلماء بمعنى انه بلغ تعظيمه إلى أنه لا يتصور أن العالم قد يخطئ أو قد يخالف الشرع أو أنه قد يسنبط حكما شرعيا فيكون مخالفا حتى لاصل الدين في بعض المواضع إذا لم يكن كذلك حينئذ يقع عنده اشكالات عظيمه يقع عنده اشكالات عظيمه وهي انه يريد أن يجمع بين دلالات الشرع الكتاب والسنه وبين اقوال العالم حينئذ ندخل في حيص بهس كذلك اذا أراد أن يجمع بين دلالات الشرع وبين قول العالم حينئذ وقعت الفتنه عنده وهذا مما يجعل المسائل فيها اضطراب عند كثير من من طلبه العلم ولذلك تجد مسائل كثيرة فيما يتعلق الان في زماننا هذا مسائل الايمان ومسائل التكفير ونحوها هذه فيها اضطراب كبير والسبب انهم يقفون مع اقوال العلماء اقوال العلماء هذه ليست ليس شرعا كذلك النظر والتأمن والبحث والمدارسه هو في النص لماذا هو الذي له القداسه نص كتاب سنة اما قول العالم فلقد استله وإنما يقال نفهم قوله ثم نعرضه على كتاب السنة الذي يسير على هذه الطريقه حينئذ يطمئن قلبه لماذا لأنه إذا نظر نظرا صحيحا وعند اهليه النظر وعرف كيف يؤخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنه ووصل الحكم الشرعي وعرف ان العالم يصيب ويخطئ حينئذ لا يقع عنده تعارض لا يقع عند تابع يقول الحق كذا دل على الكتاب والسنه كذا وقول العالم هذا اخطا في لا مانع ان يقال اخطا ابو حنيفه اخطا مالك اخطا احمد اخطا الشافعي هذه تحرز منها البعض لكن نقول ماذا أنه لا ينبغي أن يتحرز منها طالب العلم لا سيما في مجالس طلبة العلم يعني يقول هذا القول خطا هذا الفعل ليس بصواب لماذا لأننا عرضنا هذا القول هذا الفعل العالم على كتاب الله تعالى وجدناه انه خالف نصا كذا وخالف حديثا كذا إذا كان هذا بحجة شرعية فاذا كان كذلك حينئذ قدم كل ما دل على الكتاب والسنه على افعال وأقوال علماء حينئذ سلم له الشرع والدين والعقيده وكل ما يتعلق بالمسلم من الامتثال في الاوامر والكف عن النواهي لكن إذا اراد أن يجعل بيننا اقوال العلماء وبين دلالات النصوص مساوا ولو كان لا يصرح بذلك ولو كان يحارب أن يجعل قول العالم نصا شرعيا يعامل معاملة النصوص الشرعيه ولو كان يحارب ذلك لانه تديد عمليا أنه يسوي بين الشرع وبين اقوال العلماء إذا كان كذلك فان يذ نقع فيما وقع فيه الزركشي وغيره انهم اذا وجدوا اخطاء لبعضها العلمي السابقين الذين قرروا العلم حينئذ يريدون تخريجه على ما على ما يوافق الشرع حينئذ من أجل تصويب ابن الصلاح قال علمك الله واياي اذا الحديث هذا يحتمل يحتمل يحتمل والاصل العكس أن يقال ما الحديث دل على كذا ثم العل ابن الصلاح وقف على كذا أو او الى اخره وان العله لباسه ما يتعلق باقوال العلماء اما الشرع فيبقى محفوظا لا تعارض بين قول عالم او فعل عالم وبين الشرع إنما التعارض يكون بين ايه وآية أو ايه وحديث أو حديث وحديث هذا الذي يكون تعارض بينهما والتعارض حكم ماذا ظن المجتهد اما ما يتعلق بالعلم نقول هذا لا ينبغي لطالب العلم انه يعترض على ايه أو على استدلال بآية من أجل أن هذا كيف نوجه هذه الايه بناء على قول فلان بناء على ما اختاره فنقول هذا من البدع هذا يخشى عليه احيانا قد يلتزم بقول يخرج به عن المله عامله لان الله تعالى قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر جعلوا شرطا في في الايمان ان كنتم تؤمنون حينئذ ردوه الى الكتاب والسنه هذا وصف لازم لاهل الايمان إذا لم يرد الكتاب والسنه ان مرده للعلماء والتزم بذلك مع وقوفي على هذه الايه وكلام العلم هذا يخشى عليه بمفهوم الايه أنه فارق الاسلام ما لو ظاهر النص اين ينتبه طالب العلم فيما يقراه لسيما في الشروحات لحديث ياتي بالحديث ثم تاتي اقوال اهل العلم وواضح ان القول مصادم للحديث فياتي قول الحديث يحتمل يحتمل يحتمل من أين جاء يحتمل ويحتمل بل نقف على دلالات الالفاظ في ظاهرها ان جاءت قاعدة فقهيه جاءت قاعدة وصولية فيكون الميزان ما عليه الشرع واما قال علماء هذه لا يلتفت اليها البت قال هنا قلت يحتمل ان يكون الايه والحديث محمولين على ما اذا كان المدعو به واحدا يعني ك في الايه رب اغفر لي ولوالدي الذي طلب لي المغفره والذي طلب لي الوالدين المغفره اذا الاصل واحد اصل واحد. نقدم النفس على, على الغير وهو هنا في كلام ابن الصلاح ليس كذلك علمك الله وايا افترق لكن الحديث السابق عام ليس بخاص حين اذا افترق لماذا قال لان الدعاء للمتعلم باصل التعليم وللمعلم بالزيادة صحيح قال علمك الله ايي علمك الله أصل التعليم انت جاهل اذا يوجد عندك العلم واياي انا لست بحاجه الى اصل العلم انما للزياده افترق اين افترق قال وللمعلم الزياده على ما علمهم او على ما علمهم ولهذا قدم الدعاء للمتعلم لانه احوج ممن علم لم يقل أن ابن الصلاح لم يقل ان ابن الصلاح قد خالف الايه او انه خالف الحديث وانما جعل الحديث مؤولا بماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع او ان ما جاء في دعاء نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ان الاصل واحد المدعو به للنفس ولغيره واحد مع أن ماذا رب اغفر لي كذلك يقال بأن نوح في لا يقع منه شرك ولا يقع منه كبيرة بالاجماع وعلى قول كذلك الصغيرة اذا المغفره هنا مختلفه الوالدي كذلك الوالدان قد وقعان في الشرك ليس معصومين وقعان في الكبير ليس بمعصومين وقعان في الصغير اذا اختلف صح ولا فاصل المغفره هنا كاصل العلم في كلام من الصلاح وكيف يقال بهذا وذاك قال ولهذا قدم الدعاء للمتعلم لانه احوج ممن علمه واما قول من قال ويعني به العراق كما جاء في كلامي هذا الحديث اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم احدا فدعا له مطلق مقيد بالحديث الآخر أو يقيد الحديث الاخر واذا وكان اذا ذكر أحد من الانبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي هذا او فلان بمعنى ان الحديث الذي رواه الترمذي كان اذا دعا بدا بنفسه هذا نكر في شرط كان إذا وكان تدل على ماذا على السمرار فهي من صيغ من صياغ العموم حينئذ كل أحد جاء في حديث كان إذا ذكر أحد من الانبياء من الانبياء حينئذ العراق كما سياتي التقيد والإضاح أنه جعل الثاني مخصصا للأول أو مقيدا للاول حينئذ بدأ بنفسه فيما يتعلق بماذا إذا دعا لنبي من الانبياء باقي ماذا إذا دعا لغير نبي من الانبياء وصار مطلقا قد يقدم نفسه وقد يقدم ماذا غيره على على نفسه لكن هذا باطل تاويل هذا ليس بصواب لماذا ها. لأن التقييد بالنبي هنا وعرفنا أن السابق الحديث من صيغ العموم حينئذ إذا ذكر خاص بحكم لا ينافي الحكم المنصب على العام هل يعتبر تخصيصا له ام لا على الصحيح لا يعتبر تخصيصا له اكرم الطلبه اكرم زيدا ها مقصص؟ ليس مخصصا وانما فيه ماذا زياده اهتمام اكرم الطلابه ثم قال اكرم زيدا من الطلاب هنا اذا نرجع الى الاول نقول المراد اكرم الطلاب المراد به زيد قل لا بل هو باق على عموم اكرم جميع الطلاب ثم خص زيد بمزيد اهتمام ولا اشكال فيه فتقصيص العام بذكر فرد من افراده بحكم يوافق العام لا يخالفه هنا اذا نعتبره ماذا مؤكدا ولا نعتبره مخصصا بخلاف لو قال اكرم الطلاب واهن زيد مخصص او لا صار مخصص لماذا لأن الهانه تخالف الاكرام اما اكرم الطلبه وأكرم زيدا الحكم واحد والطلاب هذا عام وزيد هذا فرض من أفراد العام حينئذ لا نقول بان هذا مخصص بل هذا تاكيد ومنه عطف الخاص على على العام قال وأما قول من قال ان هذا الحديث مطلق قيد الحديث الاخر وكان إذا ذكر احد من الانبياء بدأ بنفسه قال فمردود لأن الأول عام لوقوعه نكرة في سياق الشرط والثاني ذكر فيه بعض أفراد العام وهو لا يقتضي التخصيص على الصحيح على على صعيد الصواب أن العام إذا صب عليه حكم ثم جاء فرض من أفراد العام وانصب عليه حكم لا يخالف حكم العام ايذًا لا نعتبره من المخصصات وان كان بعض اهل الوصول يذم لانهما من المخصصات لكنه ضعيف ثم هو مشكل بالحديث الاتي رحم الله موسى وقال النخعي كانوا يقولون اذا دعوت فابد بنفسك فإنك لا تدري في أي دعائك يستجاب لك فقد بين العله في ذلك وقد ترجم البخاري في كتاب الدعوات علامه خاصه اخاه بالدعاء دون نفسه واذا جاز الإفراد فلان يجوز التقديم عند الاجتماع من باب أولى من باب اولى بمعنى أنه جاز أن تدعو لزيد فقط اللهم اغفر لزيد وكذلك اذا خصصته بالدعاء فإذا جمعته معك وقدمته من باب اولى لكن هذا قياس يكون ماذا لمقابل مقابل النص لان النبي صلى الله عليه وسلم بدا انه اذا دعا لغيره أو لاحد سواء كان من الانبياء او غيرهم وأراد أن يجمع بينه وبين ذلك الغير حينئذ قدم نفسه وفرق بين الافراد وبينه بين الجمعي فرق بين الافراد وبين بين الجمع وانما النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا بين ادبا فيما يتعلق به بالجمع فقوله ذكر جن في شيء من, من الضعف قال واذا جاز الافراد فلان يجوز التقديم عند الاجتماع من باب أولى واورد قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد ابي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وليس هذا بحثنا ليس هذا محل البحث فيما انه هل يجوز أن تفرد احد من المسلم الدعاء اولى قل جائز لا اشكال فيه لكن إذا جمعته حينئذ الدعوت لاثنين وكل من الدعاء يعتبر قرب ومعلوم أن القرب لا يقدم الغير فيها على النفس كذلك هذا اوفق مما ذكره رحمه الله تعالى وقال في عامر بن الاكوع يرحمه الله وقال في أنس اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته وقالت عائشه رضي الله تعالى عنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في المسجد فقال رحمه الله يعني ما ذكروا ما قال رحمنا الله اياه قال رحمه الله وليس بحثنا في هذا وانما الدعاء يقعد على مرتبتين دعاء يختص به الغير ودعاء يجمع معه مع الغير فقال رحمه الله قد أذكرني كذا وكذا ايه كنت اسقطهن من سوره كذا وكذا وقال يرحم الله موسى لقد اذي بي من من هذا الرصد اراد الزركشي بهذا النقل أن يؤكد على أنه إذا جاز الدعاء بالإفراد للغير فإذا اجتمع معه مع الداعين فإذا قدمه جاز من باب اول لكن نقول هذا مصادم للحديث الذي رواه الترمذي والسابق وكذلك فيما أثر عن الانبياء في القرآن كل اذا دعوا بداوا بانفسهم وكذلك حينئذ يعتبر شرعا لنا قال وهذه الحديث كلها تدل على أن حديث الترمذي السابق ليس على العموم في جميع الأحوال وبه يحصل جواب عن الجواب عن المصنف بل الجواب عن وصلنا انه ان الاعتراض عليه في محله وليس موافقا للحديث فثم في كلام زركه السابق رد دفاعا عن ابن الصلاح وكذلك العراقي التقييد الايضاح قال فليس فيما ذكر من أن كل داع يبدأ بنفسه وانما هو من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا شك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تشريعا كما أن قول صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا التفريقه بين الفعل والقول هذه تفرقه الأصولية ليس السلفية ليس عن الصحابه رضي الله تعالى عنه اجمعين وانما هذا ماثور عن عن اهل الاصول بمعنى ان الفلسفه فيما يتعلق بالفرق بين الفعل والقول هذا قول محدث منسوب الى اهل الاصول اما السلف من الصحابه من بعدهم من أمة السنة لا يفرقون بين قول و بل ظاهر بعض النصوص عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم اعتماد الفعل أكثر من من القول ولذلك لما امرهم ان يحلوا احرامهم ويذبحوا الهدي ما فعل ما استجابوا لان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وما استجابوا لانه ما راوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ولما واصل بهم عليه الصلاه نهاهم عن الوصال وواصل تركوا ماذا قوله وعملوا به بفعله في نصوص كثيرة تتعلق ب تقديم الفعل على القول والحاصل أنه لا فرق في القول بين القول والفعل فيما يتعلق بالتشريع كذلك في في التأسي ويدل عليه كذلك اطلاقه لتعال قد كان لكم في رسول اسوه حسنه هذا ماذا هذا في اطلاق اعتبار القول اعتبار الفعل القول العراقي هنا تفرق بين القول والفعل هذا لا لا دليل عليه وإذا كان كذلك فهو مقيد بذكر صلى الله عليه وسلم نبيا من الانبياء كما ثبت في الصحيح مسلم في حديث ابي الطويل في قصه موسى مع الخضر وفيه قال وكان اذا ذكر احدا من الانبياء بدا بنفسه رحمة الله عليه وعلى اخيه وكذا رحمة الله عليه الحديث وهذا كذلك نعتبر ماذا ما مع الحديث السنن نظره الترمذي أنه فرض من أفراد العام فلا يعتبر تخصيصا ودل على أن السنه النبوية اذا جمع بينه وبين غيره بدا ب بنفسه كما هو شان سعد الانبياء قال فاما دعاؤه لغير الانبياء فلم ينقل أنه كان يبدا بنفسه كقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وقصه زمزم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو ترك الزمزم هنا اين الدعاء لنفسه والدعاء لغيره هنا دعا ماذا لام اسماعيل فقط وهذا لا باس به ان يدعو لغيره دون أن يذكر نفسه وانما يستدل بهذه الاحاديث على ماذا على أنه لا يشترط في كل من دعا لغيره ان يدعو لنفسه بل يجوز حينئذ ان يدعو لغيره ولا يذكر نفسه لكن إذا اجتمعا وهذا محل البحث إذا دعا لنفسه ولغيره قدم نفسه لأنه من باب القربه قالوا في الصحيحين من حديث عاوده ذكر الحديث السابق التي ذكرها الزركشي بان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كثير من الصحابه ولم يذكر نفسه عليه الصلاه فإذا جاز افراده فجاز حينئذ تقديمه عند عند نقول هذا التعليل ليس بجيد ورجح المصنفنا رحمه الله تعالى ان يبدا بنفسه ولذلك قال ولكن الدعاء لكن الدعاء لنفسه قربة يعني طاعة تقرب بها الى الله عز وجل وبه اليه حاجة وبه اليه حاجة وهذه مقدمة صغرى كما يقال والايثار بالقرب وما يحتاج اليه شرعا خلاف المشروع وهذه مقدمة كبرى قدمها نتيجه عند ارباب القياس يجوز ان تقدم على على القياس فيذكر النتيجه اولا ثم يذكر مع هذا التركيب القياس هنا قال لكن الدعاء لنفسه قربا وبه اليه حاجه هذه مقدمة صغرى والايثار بالقرب وما يحتاج اليه شرعا خلاف المسروع حينئذ تقديم الغير على النفس خلاف المشروع صحيح تقديم الغير على النفس عند الاجتماعي الدعاء حينئذ ماذا يعتبر خلافاً للمسموع من جهتين اولا ظاهر النص السابق حديث الترمذي وثانيا من حيث التعليم الدعاء للنفس طاعه والدعاء للغير طاعه حينئذ إذا اجتمعا لا إثار بالقرب فاقدم ماذا اقدم نفسي اذا هذا يؤيد القاعدة العامه من كان هذه قاعده فيها خلاف بين بين علم بين مثبت وبين ناف وبين مفصل وبين مفصل قال ابن قيم في زاد المعاد وهذا يدل في قصة ما وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسال اخاه أن يؤثره بقربه من القراب ابن قيم رحمه الله تعالى اضطرب قوله في هذه القاعده تاره يثبتها وتاره ينفيها وهذا شأن العلم يعني تاره يقول قولا وقد يرجع عنه او لا ولذلك انتبه الطالب العلمي اذا بحث في اقوال اهل العلم بمعنى أنه هل سمر على ذلك بمعنى هل وجد قول اخر ينقضه او لا فان وجد قول يعارضه فان امكن الجمل اشكالا فيه فان لم يكن جمح اذا ما نعتبر ان احد القولين متقدم والاخر متاخر يعني أن الأول منسوخ ان صح تعبير والثاني يعتبر ناسخ إن علم أن هذا التصنيف يعتبر في آخر حياته وهذا متقدم جعلنا القول المعتمد هو ما كان متضمنه الكتاب المتاخر وإذا لم نعلم حينئذ نحكي له ها قولين نقول له قولان في المساله تاره اثبت وتاره نفى والعالم قد يقول قولا قد يرجع عنه في المتقدم هذا ينبغي طرده في جميع كلام اهل العلم ولذلك قلنا فيما سبق متعلق بكلام شخص سلام التيميه بما يتعلق مساله العذر بالجهل كلامه فيه اضطراب هذا لا بد التسليم به رضوا او لا كلام فيه اضطراب في مواضع عديدة اما أن نجمع بينهما وإما أن نرجح اما هذا او ذاك اما ان نقول هنا حق وهنا حق واراد هناك الى خنق هذا ليس بصواب لماذا لان كلامه في مواضع صريح بانه يعذر بالجهل وفي مواضع صريح في انه لا يعذر بالجهل عينني كيف يكون صريحا وليس بصريح النفي والاثبات على الشيء الواحد أو المحل الواحد حينئذ نعتبره ما ذعتم نعتبر تناقض يعني عندما تقول صلاه الجماعة سنه وصلاه الجماعه فرض عين كيف نجمع يعني في ترى في صلاه الفجر تكون واجبه وصلاه المغرب تكون سنة أو نقول هذا اقاله في أول امره ثم رجع عنه يحتمل هذا وذاك يحتمل انه قدم السنة ثم رجع الى الوجوب او بالعكس لكن لا يمكن الجمع بينهما يمكن أو لا يمكن لا يمكن الجمع في حالة واحدة إلا إذا قلنا بانه اراد به في جماعه معينه أو في بلد معين او الى اخره بينهم وهذا ليس مسلكا لاهل العلم اذا من الاقوال ما هو الصريح ولا يمكن الجمع بينهما بالتا لا مانع لطالب العلم ان يقول هذا القول قد قاله سابقا والذي يترجح هو ما الدليل الشرعي ولذلك نحن نثبت أن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له مواضع عديدة وليست بالقليل أنه يصرح بأن من وقع في الشرك الاكبر أنه ماذا معذور به بالجهل لكن نقول هذا القول اما انه دسيسه على شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتبه كما ذكرنا السابق نيات ان شاء الله بحث في محله وإما أن نقول أنه قال به في اول امره لكن نرجح ونعتمد قوله بأنه لا عذر يؤكد ذلك اولا موافقته للنصوص الشرعيه المساله محل اجماع ويبعد ان الشيخ الاسلام رحمه الله يخالف الاجماع والنص الصريح ثانيا نقول ماذا اول مخالف وثانيا أنه قد أصل في مواضع عديدة معنى الحجه الرساليه واذا فهمنا المراد بالحجه الرساليه عن الشيخ الاسلام رحمه الله زال كثير من الاشكال المتعلق به بكلامه فنجعل الكلام ال الذي يوافق الشرع والذي يوافق سائر اصوليه في التأصيل فيما يتعلق بحجر الرسالي نجعله مقدما على على غيره اذا يوجد للعالم كلامان لأن العالم بشر يكون في اول حياته على قول ثم ينمو ويزداد العلم العلم كالسن كالحياه كالبدن يعني ينمو حينئذ في اول أمره قد لا تتضح له المسائل هل يسوى شغل الاسلام رحمه الله تعالى بين اول سنه وقد كتب فيما كتب قبل ال20 قيل 16 سنه عمره او 16 سنه وفيما يتعلق بنهايه عمري بال60 نحو اهلي السويان عقلا هكذا ابتداء قبل ان ننظر في كلامه والكلام غير منها العلم لأنهم لا يسويان لانه في أول في اول عمره قطع انه لم يطلع على كل شيء ولم يتامل كل شيء ولم يناظر في كل شيء هذا قطعا فإذا اطلع على ما هو مزيد على ما اطلع عليه ابتداء وناقش وناظر بعد ذلك يتضح له ما لم يتضح له ابتداء فاحتمل انه في أول امره أنه سوغ ذلك أو أنه جوز أن يعذر بالجهل ثم رجع عنه فيما بعد ذلك وعلى كل حجه ليست في كلام شيخ الاسلام قال بالعذر او لا حجه بماذا في الكتاب والسنه واجماع السلف الصالح على أن من وقع في الشرك فهو فهو مشرك هن الذين لا نلتفت لكلام احد قال ابن القيم هنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق باب الايثار والقرب قال يجوز للرجل أن يسال اخاه ان يؤثره بقربه من القرب وانه يجوز للرجل أن يؤثر بها اخاه يعني يجوز أن تسال ويجوز للمسؤول أن يعطي يجوز للسائل ان يسال قل اعطيني المصحف من اجل ان اقرا ولا يوجد غيره قل خذ هذا المصحف اقرا انا قدمتك على على نفسك هذا ايثار ام لا اذى لا يوجد مكان في الصف الأول فيرجع قل له انا اريد مكانك فيتقدم هذا يتاخر يجوز لا يجوز على هذا الكلام يجوز قال وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح ولم يؤوله ولم يقل مكروه ولم يقل بالتفصيل انما قال ماذا لا يصح وفي قول نظر قال وقد اثرت عائشه عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بالتعبد المحض يقال بانه جائز ونحو ذلك وسالها عمر ذلك فلم تكره له السؤال لم تكره له لو هذا ينبني على ماذا على ان عائشة رضي الله تعالى تعتقد ان انها اذا دفنت بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ففيه منفعة لها إذا أثبت هذا فيلزم صحه هذا الاثر والا الاصل عدم فكلام هذا ليس بجيد قال فلم تكره له السؤال ولا لها البذله وعلى هذا فإذا سال الرجل انظر على هذا جعل هذا اصلا كذلك يعني جعل ما فهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها اثرت عمر رضي الله تعالى لما طلب أن يدفن بقرب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ جعل هذا اصلا وبنى عليه مسائل وإذا نازعت في الاصل ما بني عليه يعتبر ماذا كذلك منازع فيه قالوا على هذا فإذا سال الرجل غيره أن يؤثره بمقامه بالصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائرهم ومن تأمل سيره الصحابه وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منهم وهل هذا إلا كرم وسخاء وايثار على النفس بما هو أعظم محب... بما هو اعظم محبوباتها تفريها لاخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما ساله وترغيبا له في الخير وقد يكون ثواب كل واحد من هذا الخصال راجحا على ثواب تلك القربة فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربه وأخذ اضعافها وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضا به ويتيمم هو إذا كان لابد من تيمم احدهما لا يوجد الا ما يكفي لواحد هو الماء لي ملك لي حينئذ اذا توضات به هذا صاحب ماذا اخ المسلم حينئذ نقول ماذا سيتيمم حينئذ لو سال هذا الماء وتيممت انا جاز جاز على كلامه رحمه الله تعالى قال فآثر اخاه وجاز وحاز فضيله الايثار وفضيله الطهر بالتراب ولا يمنع هذا كتاب ولا ولا سنه ولا مكارم اخلاق وعلى هذا فاذا اشتد العطش بجماعه وعاين التلف وما بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا ولم يقل ولم يقال انه قاتل لنفسه ولا انه فعل محرما بل هذا غايه الجود والسخاء كما قال تعالى ويوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا كان ذلك في امور الدنيا وقد جرى هذا بعيه لجماعه من الصحابه في فتوح الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم وهل اهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إثار بثوابه هذا ليس على اطلاقه انما ما جاء النص به من حيث العمل لا من حيث هداء الثواب يعني يتصدق عن الميت هذا مجمع عليه كما قال تيميو غيره هل الذي يتصدق عن الميت هل يتصدق عن نفسه ويهدي الثواب أو أن العمل اصلا مبذول بالنيابة عن الميت الثاني وليس الأول يعني الذي تصدق عن الميت ماذا ينوي ينوي أنه قام مقامه بالفعل يعني هذا الفعل كانه صادر عن ها عن الميت يعني اخراج المال هو نائب في عن الميت واهداء الثواب يختلف بمعنى ان افعله لي فانا المتصدق وانوي به نفسي ثم اهدي الثواب الى الى الميت الثواب لا دليل عليه البت بل عده بعض العلماء من من البدع وكذلك وامم افعال الطاعات من العبادات ونحوها فالاصل المنع لا يصلي أحد عن أحد ولا يزكي احد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد ولا يتلو القران لا جزءا منه ولا كلا احد عن احد هذا اصله هذا هو اصله فاذا كان كذلك حينئذ ما دل الدليل على استثنائه نقول هذا مخصص هذا مخصص الصلاه لم يقع فيها استثناء البت صحيح صح ولا هل يصلي احد عن احد؟ الجواب لا وانما ذكره العلم مساله فقط وهي ان قد تقع تبعا لا استقلالا كمن حج عن شخص فعن اذن اذا طاف وصلى خلف المقام حين وقعت الصلاه هذا عن المحجوج عنه فصلى زيد النائب عن الشخص ذاك لكن هذا تبعا لا, لا استقلالا سذلك ويغفر في مثل هذه المسائل ما لا يغفر به بالاستغلال ما عدا ذلك فهو مقطوع به انه لا ينوب أحد عن احد الصدق فيها اجماع الصوم فيه تفصيل فيما يتعلق بالواجب أو بالنذر الحج إنما جاء في الفرض فقط ولم ياتي فيه في النفل ما عدا ذلك في قراءه القران والتسبيح ونحو ذلك هذا لا يقوم أحد عن احد اذا القاعده فيما يتعلق به باهداء الثواب الاصل أن يقال إهداء الاصل ان يقال العمل عن الميت وليس اهداء الثواب لان اهداء الثواب يعتبر ممنوعا مطلقا وانما جاز أن ان يدعو للميت وجاز ودلت النصوص على ذلك جاز أن يتصدق عن الميت جاز أن يحج عن الميت بشرط أن يكون الميت لم يحج فرضه وأما النفل فلا يصح وانما جاء الاستثناء فيما يتعلق بماذا بالفرض وجميع النصص الوارده في الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الوارد إنما هي ماذا الفريضه ولم يرد النفل البتو إن قاسها الفقهاء واذا جاز الفرض جاز النفل لا لانه اذا ترك الفرض قد ترك ركنا من كان الاسلامي واذا ترك النفلة لم يترك ركنا من كان اسلامي فرق بينهما كذلك ما عند ذلك من الطاعات الاستحباب يعني هل يصح لشخص أن يصوم من الاثنين يقول هذا لزيد الميت قل لا يصح كذلك ياتي رمضان وحينئذ هو يجوز له الفطر فيصومه عن غيره قل هذا لا يصح اذا العباده في النيابة لا تصح بعضها او لا يصح ان ينوب أحد عن احدن قال رحمه الله تعالى وهل اهداء القرب المجمع عليه والمتنازع فيه الى الميت إلا إثار بثوابها وهو عين الايثار بالقرب قربي فاي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابه وبالله التوفيق بل ثم فرق وهو متابعة النص فالاصر ماذا أن ليس للانسان إلا ما سعى هذا الاصر أن سعيه هو الذي يكتب له يعني الذي يفعله به بنفسه وما يفعله غيره عنه فالاصر فيه المنع إلا ما دل الدليل على على ذلك ثم قال, قال في مدارج السانكين مخالفا لي لذلك وقد سبق كلامي ياتي في موضوع ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله عليه وسلم على النبي محمد على آله وصحبه اجمعين